بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر ايك وانشق القمر وإن يروا ايهن يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَاَيَتَايَ يُرْجُونَ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدج ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدج حكمة بالغة حكمة بالغة فماتن النظر فماتن النذر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعوا الداع إلى شيء نكر يوم يدعوا الداع إلى شيء نكر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وَشَاءَ أَنْ أَرْصُمَ يَخُضُنُ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ إلى الداع إِلَى الذَّاءِ مُنْتَشِرِينَ إِلَى الذَّاءِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَاصِفٌ يَقُولُ الْكَافِرُونَ آذى يوم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده وقالوا مجنون وزوج كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده وقالوا مجنون وزوج فدع ربه أني مغلوب فانتصر فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما إم منهمد ففتحنا أبواب السماء. وفجرنا الأرض عيونا فَالْتَقَى الْمَاءُ قد وَلَا أَمْرَ قد قدر وحملناه على ذات عُيُونًا ودسر وحملناه ولات أنواع ودوس تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا ولقد تركناها ولقد تركناها فهل من مذكِّف؟ فهل من مذكِّف؟ فكيف كان عذابي وندو؟ فكيف كان عذابي وندو؟ ولقد يسون القرآن, القرآن للذكر. فهل من, مدكر؟ فهل من كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت إنا فكيف كان ريحا صرصرا في يوم أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر عليهم ريح صرصرا في يوم من حسن مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعد تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل فكيف كان عذابي ونضو وكيف كان ذبي والنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكِّر فهل من مدكر كذبت سموذ بالنذر كذبت سمود بالنذر يَقُولُونَ أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُورٍ يَقُولُونَ أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنَ نَابِلُ وَكَذَابٌ أَشِدٌ. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنَ نَابِلُ وَكَذَابٌ أَشِدٌ. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الكذاب إِنَّ مُرْسِلٌ نَّاقِتِهِتْنَتَ لَهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ إِنَّ مُرْسِلٌ نَّاقِتِهِتْنَتَ لَهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ قسمة بينهم كل شرب محتضر كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقف عقر فنادوا صاحبهم فتعاقف عقر فكيف كان عذابي ونضر فكيف كان عذابي ونضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا نَعْلَيۡهِمۡ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نُوتَ إِنَّا أَمْسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نُوتَ نَجَّيۡنَٰهُم بِسِحۡرٍ نَجَّيۡنَٰهُم بِسِحۡرٍ نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتما روب النذر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتما روب النذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتما ولقد راغدو عن ضي فيه فطمسنا أعينهم فذوق عذابي ونذر ولقد راغدو عن ضي فيه فطمسنا أعينهم فذوق عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر فذوق عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من دكك فمن دكك ولقد جاء آل فرعون نظ ولقد جاء آل فرعون كذبوا بآياتنا كلها فاخذناهم أخذ عزيز مقتدر 117. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 118. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر 119. أكفاركم من أم لكم أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ بل الساعة تموئدهم والساعة أدها وأمو إن المجرمين في ظلال وصعوب إن المجرمين في ظلال يَوْمَ يوم يسحبون في النار على أوجوههم ذوق مس سقر يَوْمَ يسحبون في النار يعانونههم دوك مس سفاح إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَنَعْمَ الَّذِي إِلَّا وَحْدَتْ كَلَمحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مدكر فَهَلْ من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستقر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهو في جنات ولهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مقتدر